ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل عتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 يكم تتابو تفيه سكيلة من ربكم وبقية مما ترك آل موتى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين